بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت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 وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون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 وما النصر الا من عند الله ان الله عزيز حكيم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 وَمَن يُشَاقِق اللَّه وَرَسُولَهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ذَلِكُمْ فَذُوقُوهُ وَأَنَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا نَارٌ يَا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 وإن تنتهوا فهو خير لكم وإن تعودون وَلَنْ تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت وأن الله مع المؤمنين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 وفي في الأرض تخافون ان يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره تخافون الامور التي تكون الامور التي تكون الامور ورطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون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 وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تَتَّقُوا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 وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم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 والذين كفروا إلى جهنم يحشرون ليميز الله الخبيث من طَيِّبَ وَيَجْعَلُ الخَبِيثَ بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ فَيَرْكُمُهُ جَمِيعًا فَيَجْعَلُهُ فِي جَهَنَّمَ أُولَئِكَ هُمُ الخَاسِرُونَ قل الذين كفروا ان ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين وقاتلوهم حتى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 فان لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل ان كنتم امنتم بالله وما انزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمع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 τούς λαχταλέτον φιλμιγάδι, ολακήλλιακούι Άλλαο لِيَقُضِيَ اللَّهُ أَمرًا كَانَ مَفْعُولًا لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ مَنْ حَيَّ عَنْ بَيْنِهِ وَإِنَّ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 وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم فلما ترى فئتان نكص على عقبيه وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب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 وَلَوْ تَرَى إِذْ يتوفى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وَجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ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 ذلك بأن الله لم يكم غير نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم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 وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَبَقُوا إِنَّهُمْ لَا يُعْجِزُونَ وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَ اللَّهِ وَعَدُوَكُمْ وَآخَرِينَ مِنْ دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَفْ και η تُمْ κοινωνία تُظْلَمُونَ وَإِنْ Και αυτό που θέλω να πω είναι ότι η κοινωνία των يخدعوك فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم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 إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مئتين وإن يكن منكم مئة يغلبوا ألفا من الذين كفروا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 واتقوا الله إن الله غفور رحيم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 والله غفور رحيم وإن يريدوا خيانتك فقد خان الله من قبل فأمكن منهم والله عليم حكيم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 وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصير